يَعْلَمُ مَا يَنِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَى يَا رَبِّي عَالِمِ الْغَيْبِ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 مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجدين أولئك لهم عذاب من رجز ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك الذي من ربك هو الحق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 إن شَأْنَ أقْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَانُ أَوْبِي مَعَهُ وَالْقَيِيرِ وَأَلَن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 من يعمل بين يديه بإذن ربي، ومن يزق منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل، وتماثيل وجفان كالجوابت.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 من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرا وقدرنا فيها السير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 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلقان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك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 قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هدى أَوْ فِي ضَلَٰلٍ مُبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ وهو الفتاح العليم 110. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء 111. كلا بل هو الله العزيز الحكيم 112. وما أرسلناك إلا, كافة إلا كافة شَهِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذا تأمرون نار أنكفروا أن بالله ونجعل له أداد وأسر ندا لما رأوا العذاب وَجَعَلْنَا الْأَوْلَى لَفِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَتَقُومُونَ لِلَّهِ مَتْنًا وَفُرَاجًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ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 وَحِيلاً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ